وَإِنَّكَذِبُوكَ فَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرُوْنَكُمْ فَلَا تَغْرُوْنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرُوْنَكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُوْرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إن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 لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبون